وَلَ قَدَآتَنَا مُوسَكِتاباب فَخْتُلِفَفِي وَلَ لكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِ الرَّكَ لَ قُضِيَ بَنَهُم وَإِهُ لَ فيِي شَكِم مِنْ ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه